سأصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا, كل آية وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وَإِن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأن أذبوا بأياتنا وكانوا عنها غافلين.